فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أرد أن تسجل الآن فقد ابتدأ الدرس إن شاء الله طيب كما عوادنا أهل العلم من شيخنا نبدأ في مراجعة أبرز ما مر معنا في الدرس السابق فأنا الآن سأسأل والرجاء من الأخوات التي تعرف الجوء أن تكتب إن شاء الله قلنا عرفي القرآن الكريم باختصار القرآن الكريم باختصار قلنا ثلاثة على طالب العلم وطالب تعلم أن يسرعوا بها هذا ليس سؤال للسرعة وإنما أنا أقول الآن عرف, أو عرف القرآن باختصار حيث أن يأتي التعريف الجامع المانع يجمع التعريف ويمنع دخول أي تعريف آخر به لا تصل الكتابة آخر شيء عندي مكتوب كلمة نعم فلا أدري طب هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز إلى هنا قل لا يكفي طيب المبدوء بالفاتحة والمخدوم بسورة الناس كتابة نعم هذا هو المتواتب نعم هذا من, من باب الزيارات أحسنتم وكلام الله المنزل بواسط جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نريد اختصارا والاختف ثانية ما ذكرت المعجز قلنا المعجز أمر مهم جدا كلام الله المعجز المتعبل المنقل إلينا نقل التواتر طيب نريد ان نكون التعريف الذي ذكرته طيب هذا الآن ما ذكر, ما ذكر أنه نزال على محمد صلى الله عليه وسلم طيب أحسن يعني تعرف ان شاء الله عزل يعني غالبها صحيح والله الحمد والمنى اذا سمع الدرس بعد انتهائه بعد انتهائه والاخوات يعني هم يجيبوا على ذلك انا كما قلت لا اشكال عندي طيب قلنا أنا ما أريد أن أطيل في المراجعة كل هناك عبارات ومصطلحات كثيرا ما يرددها أهل العلم وهي القراءة والرواية والطريق ما معنى القراءة والرواية والطريق باختصار لا القراءة هي كل ما نقل عن الإمام مثل نافع وعصم جيد القارئ منصوب للإمام جيد. القراءة هي الاختيار المنسوب للإمام والرواية هي الاختيار المنسوب للراوي طيب تحتاج هذه تفصيلة طيب. القراءة ما نسبة إلى إمام من الأئمة العشرة ماشي والرواية ما نسبة لمن روا عن الإمام أحسنتم طب الطريق جميل. الطريق الآن بالناقل عن الراوي وإن نزل ممتاز مثال ذلك نحن مثلنا بمثال سهل قلنا نافع قراءة الرواية عنه من طريق على سبيل المثال ورش الراوي عن ورش الأزرق يسمى طريق طيب جميل أحسنتم. طيب في انا كنت قد سألت أسئلة وكثير من الأخوات جزاهم الله خيرا كتبنا الأجوبة وكانت أجوبة يعني في الغالب مثالية وجيدة فمن ضمن هذه الأسئلة أذكري إسناد عاصم من روايتي شعبة وحفص وكذلك أذكري إسناد طراط الإمام نافع من روايتي قالون وورش هذا السؤال الأول السؤال الثاني قلت كيف نوفق بين الرسم العثماني المخالفة في بعض الكلمات كقول الله عز وجل وسارعه وكذلك كلمة سارعه قرأ بعض القراء بالواو وبعض القراء قرأه بغير الواو كيف نوفق بين هذه وبين اشتراط ابن الجزر حيث قال فكل موافق وجد نحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وكثير من الأخوات الحمد لله يعني أجبنا إجابة إن لم تكن صحيحة فقد حاموا حول الإجابة الصحيحة والجواب باختصار أن العثمان رضي الله تعالى عنه لما نسخ المصاحف نسخها بعدة نسخ على اختلاف عند العلماء هل هي خمس أو ست أو سبع وبعضهم أوصل إلى ثمان نسخ وأرسلها إلى الأمصار وقد كتبت بعض الكلمات تختلف عن بعض في بعض المصاحف فمثلا سارع كتبت في بعض المصاحف بدون واو وفي المصاحف الأخرى كتبت بواو والعبرة فوضى كل ذلك هي التلقي والمشافحة والله تعالى أعلى وأعلم وأما بالنسبة لكلمة مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين فهذا قال احتمالا فهي تحتمل فإن العرب أحيانا كانت تسقط الألف أحيانا او تسقط الواب وغير ذلك فتحتمل هذه القراءة, وهذه القراءة ما العبرة في ذلك كما قلنا العبرة في ذلك المشافى والتلقي والله تعالى أعلى وعلم السؤال الثالث ما أدري ماذا كنا قد سألناه بالنسبة لأحكام التجويد نعم. أحسنتم طلبنا سؤال مهم جدا. قلنا أذكروا اسماء القراء والرواء الذين قرأوا عنهم مباشرة والذين لم يقرأوا عنهم مباشرة فإن القراء العشرة بعض الرواة قرأوا عليهم مباشرة مثل ورش قرأ مباشرة على الإمام نافع وبعض القراء لم يقرأوا مباشرة وإنما كانت هناك واسطة فإن البصري ادعم البصري رحم الله ذكره له رويا الدوري والسوسي الدوري والسوسي لم يقرااه مباشرة على الامام نافع على الامام البصري ابو عمرو البصري على ادعمري البصري وانما قرأ على يحيى ويحيى هو الذي قرأ على الامام البصري والله تعالى اعلم فطلبت من الاخوات ان يكتبوا الحمد لله بعض الاخوات كتبوا هذه الوثائق يعني والله الحمد لله طبعا لا يخفى أن في البحث سبحان الله فائدة يعني من تبحث تجد الفائدة من تبحث تجد الفائدة فكثير من الأخوات رجعنا إلى أقسام كتاب ولنا الحمد منه وإنما كثرة الرجوع للكتب هو فيه العلم والاستزازة إن شاء الله طيب الآن نحن وصلنا إلى أقسام التجويد ما الكتاب الذي ندرسه الان للاخوات اللاتي ياتين اول مره اكرر الدرس خاص في الاخوات الاخوات اللاتي حضرنا معنا او اليوم اول مره يحضرون قلنا سنعتمد كتاب اسمه غايه المريد غايه المريد غايه المريد هذا الكتاب المعروف والشهور وانا في درست هذا الكتاب في يعني أكثر من من فصل دراسي في سواء كانت كلية العلوم والأداب في جانب القصيم أو كلية المعلمين قديما والكتاب نعم للشيخ عطية قابل نصر وهو كتاب سبحان الله كتاب سهل جدا وفيه بركة إن شاء الله فلذلك قلت حتى لا نمنع عليكم مملاء كثيرا فيكون عندكم الكتاب وكما قلت لكم أن سبحان الله عالة العلماء أن يعتمدوا كتابا ثم يبدأوا بالتعليق عليه والله أعلم وصل إلى أقسام التجويد فقال المصنف يقسم التجويد إلى قسمين تجويد عملي وتجويد علمي ثم بدأ يفصل في ذلك فقال التجويد العملي أي التطبيقي ما معنى ذلك؟ يعني هو أداء القراءة كيف تلفظ هذه الحروف أداء عملا تسمع منك ثم بدأ يوضح ذلك قال تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن, إذن هذه القراءة إذا كانت أداء تطبيقا يسمى تجويل العملي ثم ذكر الأول من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مولغا طبعا قد نتحفظ على قول الأول من وضعه لأن القرآن نزل هكذا نزل القرآن الكريم هكذا من عند الله عز وجل حكمه ما حكم تجويد القرآن الكريم باب النشيخ ألف في ذلك رسائل ذهب المصنف إلى وجوب أحكام التجويد ثم قال تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم ومسلمة ما معنى واجب وجوب عيني العلماء يقسم الوجوب الى عيني وكفائي عيني يعني في كل يعني تكون هناك اكثر انتباها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قيد قد يقول قائل قد يقول قائل هذا خطاب للنبي الام غير مطالبة بهذا الخطاب انظر الآن مسألة أصولية هناك أخواني وأخواتي لا بد لطالب علم أن يكون عنده أكثر من لون من الوان العلوم حتى تتضح عنده الرؤية أكثر في الأحكام وكذلك إذا قرأ في كتاب أو سمع في شرح وردتل قرآن ترتيلة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يرد أي دليل يخصص أن هذا الأمر خصب النبي صلى الله عليه وسلم وعند مرة أخرى خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للنبي وللأمة إلا إذا جاء دليل يخصص يقول هذا الخطاب فقط للنبي صلى الله عليه وسلم واضح إن شاء الله فلذلك قال أهل العلم قول الله ورد للقرآن تأتي لذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته مثل أخرى الأمر هذا الخطاب ورتل فيه أمر والولماء يقولون الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب الأصل في الأمر ان تدل على الوجوب قال الله وأقيم الصلاة الأصل أنه يدل على الوجوب طيب سأتوقف قليلا دخل فضيلة الشيخ مسعد الحسيني حفظكم الله عز وجل ونفع بكم الإسلام والمسلمين وقد انتضبناكم كثيرا شيخنا الشيخ مسعد الحسيني طبعا لمن لا يعرف الشيخ شيخ من شيخ مسعد الحسيني من أهل العلم من اهل الإسناد والأسانيد ورجل الحمد لله يعني يفرغ وقته للتعليم وماشاء الله له سماعات طيبة جدا وعالية جدا ويعني يكفينا شرفا أن الشيخ من شيخنا والله الحمد لله كان الأصل أن يكون عند الشيخ حفظ الله عز درس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة في قراءة الكتاب الجميع سبحانه الله يحتاج إليه وهو كتاب الزهد ويليتنا يعني سبحان الله نقع مثل هذه الكتب وتشرح لنا لاننا نحتاج سبحان الله لان يكون الانسان بين فتره واخرى ان ينقي هذا القلب مما يعني يشوبه من من معاصي وغير ذلك سبحان الله ومن شهوات الدنيا وصدوحات وفتر وغير ذلك ف ولكن الشيخ لعله تاخر علينا في ذلك سبحان الله ننتقل للدرس الذي يليه ف إذن يفهمه العلماء هكذا ورتل القرآن يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك على الأمة أن ترتل هذا القرآن والأمر كما قلنا يفيد الوجوب وهذا دليل من أدلة وجوب أحكام التجويد طبعا هل كل أمر يفيد الوجوب يقول أهل العلم لا ليس كل أمر يفيد الوجوب إذا اقترن الأمر بقارينة تصرفه عن الوجوب فلا يكون الأمر واجب وهنا لا يوجد أمر يصرف عن الوجوب عند قول من قول أقوى الأهل العلم طبعا هذه التفصيلات إذا كانت الأمر صعب على بعض الأخوات فقط يحفظوا أن أحكام التجويد بعضهم قال عنها واجبة إذا كان يشكل على بعض الطالبات العلم هذه التفصيلات فليقفزوا عنها فقط يعرفوا أن ما حكم أحكام التجويد أداءا تطبيق عملي يعرفوا أن كثير من العلماء رأوا الوجوب لماذا هو واجب؟ هناك أدلة ان كانت هذه الأدلة تصب عليهم يقفز عنها ولكن انا أنا أحاول أحيانا أحيان أفصل حتى الأخوات التي مرت علينا بعض الأحكام التجويد أن تكتمل عندهم هذه المعلومات حتى إن شاء الله يزدادوا علما ولا يروا الأمر فيه فقط محضوا إعادة طيب بقول العزال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق هذا لا يفيد الوجوب وانما هو وصف ومدح لهم ليس كل مدح يفهم منه الوجوب فلذلك في قوله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لا يفهم منه الوجوب والله تعالى اعلم وقول الشوكاني اي حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه قد, قد ليس الأمر إلى الوجوب والله تعالى أعلى وعلى من خلال هذه الآية طيب الدليل الثاني من السنة واستدل بدليل حقيقة هذا الدليل أيضا دليل لا يفيد الوجوب في نظري فقال منها ما ثبت عن يعلى بن مملك أنه سأل أمة سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعتت, ثم نعتت قراءته صلى الله عليه وسلم فإذا تنعت كنت صف قراءة مفسرة حرفا حرفا طبعا هذه وصف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أمر بالوجوب إلا إذا قلنا وجب علينا أن نقتلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأثر الثالث لعله حج في الباب ولكن قبل أن أصل إليه أنا أريد أن أذكر بعض الأذلة التي استذلها بعض أهل العلم ولم يذكرها المصنف نفع الله عز جل بعلمه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا العلماء قالوا من لم يتغنى بالقرآن يصل على إما من لم يتغنى يعني يستغني بالقرآن عن غيره وبعضهم قال من لم يتغنى بمعنى من لم يرتل القرآن ويقرأه مجودا فليس منا بعض العلماء استدل بهذا الحديث وبعض العلماء استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم وأصل هذه القصة كما ذكر ذلك الإمام الطبر في تفسيره اختلف رجلان في سورة فقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال الصحابة الآخر بل نبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها هكذا قريبا من حادثة عمر مع هشام ولكنها حدثت مع من؟ مع غيرهم فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأوا كما علمتم موضع الشاهد اقرأوا كما علمتم كيف علمنا علمنا بإحكام التجويد وهكذا القرآن نزل فلذلك الآن نذكر الأثر المهم في هذا الباب والذي لا يستغنى عنه أي طالب علم ولا عالم في الاستقلال أن ابن نسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرأ فقرأ عنده رجل إنما الصدقات للفقراء والمثاكين فقرأها مرسلة ما معنى مرسلة يعني قرأها بغير مد في الحديث فقرأها أو في الأثر مرسلة يعني بغير مد فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وكيف أقرأك أقرأكها يا عبد الرحمن كنيت ابن مسعود ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يكنى بابي عبد الرحمن فقال له اطرانيها هكذا انما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها لم وضع الاستغلال ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اوقف هذا القارئ وقال له لا انا لم اطرها ولم يقرئ النبي صلى هذه هذه مع أنه لم يخطئ بلحن جالي كمسائر لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا ولم يغير فتحة إلى ضمة ولا غير ذلك وإنما فقط لم يمد الفقراء مع ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرة اللهم استعاد اللهم أصلح النت طيب ما أدري إذا كنتم سمعتم لما وصلت إلى الإجماع بعض العلماء نقل الإجماع وحقيقة المنصف يرى أن الأمة لم تجمع على ذلك بل إن من العلماء المشروعين في زماننا كالإمام العالم الحجة ابن أثيمين لا يرى وجوب أحكام التجويد ومن سمع قراءة الشيخ ابن أثيمين يرى أنه لا يأتي بكامل أحكام التجويد وكذلك بعض من طلابه لا يرون ذلك والله تعالى آله وآله على كد بعض العلماء نقل الإجماع من هؤلاء الشيخ عطية قابل نصر قال فقد أجمعت الأمة الإسلامية على ودوب تلاوة القرآن الكريم ثم استدل بقول العزل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية حقيقة يعني ليست حجة هذه الآية بحد ذاتها وإنما يسدل بها إن شاء الله بعمو الأدلة كذلك أخوات الكريمات ممن نقل الإجماع كذلك الشيخ محمد مكي نصر في كتابه الجليل نهاية القول المفيد وأنا سأذكر لكم قوله حتى إن سئلتم من نقل الإجماع كانت تستدل بأكثر من, من عالم قال وأما إجماع الأمة فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ولم يختلف فيه عن أحد منهم وهذا من أقوى الحجج ثم ذكر أبيات لأبي العز القلانسي انظروا هذه الابيات ابيات يعني سبحان الله يعني جدا ابيات شديده جدا قال يا سائلا تجويد ذا القران فخذ هديته عن وللاتقان تجويده فرض كما الصلاه جاءت به الاخبار والايات وجاحد التجويد فهو كافر فدع حواه انه لخاسر وغير جاحد الوجوب حكمه معذب وبعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سائر العصات إذ إل منهم لا تقبل ولعنة المولى عليهم تنزل لأنهم كتاب ربي حرفوا وعن طريق الحق زاغوا فانتفوا الله تعالى أعلم طبعا أبيات شديدة قد نخالف النظم فيها بقوله وجاح التجويد فهو كافر الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ التجويد وان التجويد هذه بدعه من بدعة التي وضعت في الاسلام وان القران لا يقرا مجودا وهو يرى القرانيسي ان هذا كفر طيب الذي لا يرى الذي غير جاح التجويد ولكن لا يطبقه ماذا قال عنه قال المعرضي وهو تحت المشيئه والله تعالى أعلى وأعلم لأنه رأى أن الصلاة إذا كان فيها خطأ لا تقبل والله تعالى أعلى على كل هذا رأيي الناظم وهو القلانس والله تعالى أعلى وأعلم. من أجمل الأبيات التي انا في ظني أن كثير من الأخوات والله الحمد يحفظونها قول الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل والأخذ بالتجوير حتم لازم من لم يجول القرآن آثمه بعض نسخ يجود بعض يصحح على ذلك بتعليل يعني من اروع التعليلات فقال لانه بئه الاله انزل وهكذا منه إلينا وصلى لماذا احكام التجويد واجبه في راي الجزري يقول انه هكذا نزل نزل كيف القران نزل بفتحه وضمه وكسرة كذلك نزل مجودا فكما أنك تقيم حروف القران الكريم بالفتحة والضمة والكسرة كذلك لابد أن تقيم كذلك قراءة القرآن الكريم كذلك كما نزل وهو بالتجويد والله تعالى أعلى وأعلم هذه الأذلة التي استدل بها العلماء على وجوب أحكام التجويد باختصار باختصار لله لا يريدنا التفصيلات هذه الطويلة ما حكم أحكام التجويد ذهب غالب العلماء إلى وجوب أحكام التجويد أما هذه التفصلات التي أخذناها فهذه من باب الاستزادة لمن أردت أن تستجيد والله تعالى أعلى وعلم. القسم الثاني نعود لكتاب القسم الثاني التجويد العلمي النظري يعني معرفة أحكام التجويد نظريا بدون التصبيق ما حكمه قال حكم تعلم التجويد فهو قسمين الناس على قسمين عامة الناس وهذا مندوب ليس بواجب القسم الثاني وهم خاصة الناس أهل التخصص قال بأنهم يجب عليهم معرفة أحكام التجويد لا سيما ممن يقرؤون الناس إذن على قسمين عامة الناس ليس بفرض عليهم وإنما يسندهم أما أهل التخصص فيجب عليهم أن يعرفوا أحكام التجويد والله تعالى آله الدليل على ان على هذه التقسيمه قال يعني هو يريد أن يذكر هذه الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فالله عز وجل في هذه الايه قسم قسمين قسم يذهب ليتفقه في الدين وقسم اخر والله تعالى عليم عليم إلى هنا إن شاء الله واضح الأمور آمن أن تكون الأمور واضحة طيب معنى التجويد معنى التجويد التجويد دائما العلماء لما يبدأون بتصنيف أمر ما وعلم ما يبدأون بتعييفه لغة وما علاقة اللغة بالمعنى الاستراحي يعني الاصطراحي عند علماء هذا الفن فاللغة التجويد التحسين والإتقان انسان صنع على سبيل المثال طاولة فحسنها فنقول لقد جودها هذا معنى لغة فكما قال فالتجويد هو التحسين والإتقان هذا اللغة اصطراحا لما نقول كلمة التجريب ماذا يعني هذا عند عرف القراء قال ومعناه استلاحا علم يبحث في كلمات القرآن أو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستفال يعني إعطاء كل حرف حقه الذي لا ينفق عنه كالاستعلاء والاستفال والمستحق من الأحكام التي تطرأ عليه الناشئة عن تلك الصفات كالتفهيم والترقيق والإدغام والإظهار وغير ذلك قال ابن الجزري وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها يعني إعطاء الحرف حق الذي لا ينفق عنه دائما يلازمه هذا الحكم وإعطاء الحرف كذلك الصفات التي قد تطرأ عليه من إدغام وإخفاء وغير ذلك إذا فألنا باختصار قلنا ما هو التجويد؟ بعضهم يقول هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه إن أردنا ونسئلنا ما معنى حقه ومستحقه نقول الحق هي الصفات اللازمة التي لا تفارق الحرف مستحقه الصفات التي تطرأ على الحرف والله تعالى الأعلى وعلم هذه من الأمور التي تحفظ وحفظ بيت الشعب يغني عنها في قول ابن الجزري وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها هذا البيت يحفظ ليعرف معنى التجويد اصطلاحا غايته وموضوعه وفضله وأهميته تقرأ قراءة واستنداده من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من قراءة التابعين وتابعين ومن أئمة التجويد وارح إلى هنا إن شاء الله إن كان هناك أي سؤال يتعلق في الموضوع قبل أن ننتقل إلى معنى اللحن وأقسامه طيب إذا دخلوا الأسئلة لبعد معنى اللحن اللحن لغة هو الخطأ والميل وهو قريب من اللحد الميل طيب ما اللحن إذن هو الخطأ والميل عن الصواب أنت تقرأ أو أنت تقرأين القرآن فتخطئين هذا يسمى لحن وسيقسم إلى قسمين لحن جلي ولحن خفي فالعلماء يقسمون اللحن يعني الخطأ في القرآن الكريم إلى قسمين قسم الأول الجلي وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمعنى الكلمة سواء أخلى بمعنى يخل بمبنى الكلمة سواء أخلى بمعنىها أو لا ويسمى جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يشترك معه طيب اللحم الجلي اسمه جلي يعني ظاهر بحيث أن الإنسان حتى لو لم يكن يعرف أحكام التجويد لعرف أن فلان أو فلانة أخطأت في القراءة مثال ذلك كما مثل صاحب الكتاب قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم بفتح التاء لو أن إنسانا لا يعرف حكام التجويد قرأت أمامه صراط الذين أنعمت عليهم يعرف أن هذا خطأ لأن هذا الخطأ واضح جلي طيب نريد من باب المشاركة من تكتب لحنا جليا من تكتب لحما جلية أنتظر المشاركات من تكتب مثالا على لحن جلي طيب أحسنتم بدل أن يقرأ عصى من العصيان يجعلها عثى كالرجاء الضالين والظالين. أحسنتم فرق هناك بين ضل ضلالا وبين ضل بمعنى بقي الصراط والصراط هذا أختي قد لا يحمل على اللحن الجلي لأن هناك قراءة متواترة صراطة صراطة زن خلفا غلاء كيف وقع بعض القراء يقرأونها بالسين أحسنتم محذورا ومحذورا أحسنتم إن الله أبرئ نعم ورسوله فكأن الله عزل تبرأ من المشركين وكذلك تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم كل هذه أمثلة فيها أخطاء جلية واضحة واضحة إن شاء الله أحيانا لا يخي بالمعنى ومع ذلك يبقى جليا كما مثل صاحب الكتاب قال ضمناها في قوله الحمد لله حقيقة لو أرد أن يفصل لا اختل المعنى على كل أحيانا يختل المعنى وأحيانا لا يختل المعنى إذا كان هناك خطأ يسمى اللحن الجلي يعني بعض الناس قد لا يكون يعرف شيء من أحكام التجويد ومع ذلك إذا أخطأ القار يعرف أنه أخطأ والله تعالى أعلى وعلم. ما حكم هذا القسم قال المصنف قال وهذا وحكم هذا القسم حرام بالإجماع لا سيما إن تعمده القارئ أو تساهل فيه الخطأ في احكام التجويد الجلية حرام بالإجماع طب قد يسأل أو تسأل واحدة تقول طيب أنا هندي أم كبير عمرها ستين أو سبعين سنة ما تعرف أحكام التجويد هل تأثم يعني لا تقرأ القرآن هي تخطئ في القرآن لا تقرأ القرآن مرة ثانية السؤال هذا قد تسأل إحدى الأخرى تقول عندي أم أو عندي والد كبير في العمر لا يقرأ القرآن يقول لأنكم تقولون إذا أخطأت في القرآن حرم ويأثم فلذلك لا يقرأ أو لا تقرأ القرآن ما رأيكم؟ أحسنتم. إحدى الأخوات جاءت قلت لا لا لا لا يأثم لأنه أو لأنها غير متعمدة طيب الأمر الثاني بعض العلماء ذهب إلا أن فرضية تجد فقط في الفاتحة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها ولكن الأمر أعم من ذلك أحسنتم لا يكلف الله نفسا إلا وصعها نحن نقول قد تأثم وقد لا تأثم إن قصرت إن قصرت تأثم وإن حاولت أن تتعلم وتجاهد نفسها وتحاولت تسمع القرآن وتحاول تطبق قدر الاستطاعة بالعكس لها الأجر مضاعفة ما الدليع أن لها الأجر مضاعفة من تستدير بالحديث حديث مشهور أنتم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام سفر البراء أسأل الله عز وجل أن يجعل منهم والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران فأبشروا يا من لا تحسنوا اقتراعات التجويد أبشروا الله عز وجل جعل لكم أجر مضاعفا والله عز وجل يضاعف أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فنقول للذين لا يحصلون من التجويد سواء كانوا من الكبار أو من الصغار جاهد نفسك وتعلم التجويد وقال القرآن الكريم لا نقول له لا توقف ولا تتعلم وشيخنا الشيخ الغوثاني أسأل الله أن ينفع به ويرفع قدره ذكر مرة قال امرأة حفظت القرآن بعد السبيد من عمرها بعد السبيد فلذلك نقول الذي سواء كان شابا أو شابة كبيرا أو كبيرة بلغة من الكبر الهتية إن استطاع أن يقرأ فليقرأ والله عز وجل يكتب له الأجر إن شاء الله عز وجل ومع ذلك حاول يتعلم ومع ذلك حاول يتعلم قدر الاستطاعة ولكن نأتي إلى شاب أو شابة على سبيل المثال أخت من الأخوات ما شاء الله عندها وقت وكذلك عندها ما شاء الله يعني نشاط وذئن طيب إن سألناها عن كثير من أمور الدنيا تعرفها ولكن عند أحكام التجويد مقصرة هذا قد تأثم فنقول لها تعلمي فرض واجب أن تتعلمي لا سيما بالفاتحة والله تعالى أعلى ولم وإن كنت أقول أنا الذي أرى أن أحكام التجويد واجبة بالفاتحة وبغيرها طيب نعود إلى قسم الثاني الخفي من اسمه فيه خفاء وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخلب بعرف القراءة ولا يخلب للمبنى ويسمى خفية بمعنى خطأ في أحكام التجويد لا يدركه إلا من يحسن أحكام التجويد يعني أنا الآن لو أقرأه طبعا هي درجات انا لم أقول عازم مثال فمن يعمل مثقال لا نأتي مثال آخر لحفظ من خوف هذا خطأ لأن الخاء من حروف الإظهار طبعا هناك رواية أخرى تقرأ بالإخفاء انسان يقرأ هكذا على سمثل قل هو الله أحد من قبلهم يظهرها من قبلهم هذا الآن ما يدركه إلا من يعرف أحكام التجويد لأنه حقيقة ما أخطأ لم يخطئ لا زاد حرف ولا أنقص حرف ولا حرك ساكن ولا سكة متحرك ولا غير ذلك وإذا ما أخطأ قال هكذا عما يتساءلون نقول أخطأ هذا الخطأ لا يدركه إلا من أهل التخصص الآن لو سألنا عما يتساءلون في أكثر من خطأ من تعرف الاخطاء التي فيها طبعا لن تعرف الاخطاء إلا إحدى الأخوات متخصصة ما الأخطاء في عما يتساءلون الميم الأصل أن تغن بمقدار حركتين عما يتساءلون الأمر الثاني المد المد الواجب المتصل هذا الآن لا يدركه إلا الأخوات التي من الله عز وجل عليهن بعلم أحكام التجويد أما غالب الناس لا يزركن ذلك وكما قلت درجات فلذلك يسأل أهل العلم ما رأيك بقراءة فلان يقول والله فلان متقنة ما رأيك بقراءة فلان قال أقل إتقانا مع أن الاثنين يأتون بالإخفاء والإدغام والمدود وغير ذلك ولكن الأول يأتي بها على موازينها الصحيحة وصفتها الصحيحة فإذا مد المد المتصل التزم على خمس حركات او أربع حركات بينما الآخر أحيانا ياتي بالمساله في حركه حركات احيانا لا ياتي بالغنه على وجه وغير ذلك فلذلك كما نقول هي لا يعرف الا المتخصص ما حكم هذه الاخطاء اؤجل السؤال الأول الذي لا يعرف احكام التجويد مد وغن وادغام وغيرها راي كثير من العلماء أنه ياثم لماذا لأن القرآن نزل هكذا نزل بالإضغام والإخفاء والقلق وغيرها هذا اللحم الخفي فلذلك قال صاحب الكتاب وحكم هذا القسم يعني حكم اللحم الخفي التحريم على الراجح لماذا قال على الراجح لأن هناك قول آخر لا يرى وجوب التجهيد وقد تكلمت في ذلك وقلنا أن الشيخ منه وغيره لا يرى وجوب أحكم التجهيد والله أعلم طيب هناك كلام ذكر الشيخ إبراهيم شحاتة سمنودي وكذلك كلام لابن الجزري يعني من أرد أن تتوسع تقرأه هل هناك سؤال طيب إذا كان طيب هناك عدة أسئلة إذا كان حرام إذن لا يصنف ضمن اللحن خفية والله أعلم أهل العلم يقسمونه لحن يعني ظاهر تغضي النظر عن حكمه هذا ظاهر ولحن خفي وكذلك خفي يخفى على الناس مالحكم ما كلاهما إذا رأينا الحرمة حرام يعني أحيانا تكون بعض المعاملات ظاهرة الحرمة تبقى اسمها حرام وبعض المعاملات تكون هي حرام ولكن خفية على الناس تبقى كذلك حرام طيب بعض الناس كيف يقرأ الإنسان القرآن ويأثم نقول له نعم قد يقرأ القرآن فيجزى لقراءة القرآن ويأثم لإشلاله بإحكم تجويد كما أن لو أن إنسانا قام يصلي لله عز وجل في وقت نهيص فيه الصلاة عن الصلاة مثل عند غروب الشمس نقول له هذا يأثم لصلاة في هذا الوقت وإن شاء الله عز وجل يكتب الله عز وجل أجرى صلاة وقراءته وركعه وسجده أو أن إنسانا يصلي صلاة سريعة والله أعلم قد يقوم من إنسان بطاعة ومع ذلك ما تكون مكتملة فيه والله أعلم طيب سؤال عند المراجعة إذا كان وقت ضيق قد نترك حكما وخصوصا المد هل هذا حرام على رأي ابن الجزء غير نعم حرام لأن كما قلنا إذا حضرت معنا في الدرس السابق لا بد من أحكام تجوين أن تكون في التحقيق والتدوير والحذر لا بد ولكن لإقدار المد لابد أن يسرع معه كمقدار القراءة فتبقى المد على على وضعه ولكن الذي يسمع قراءة الحذر سيسمع زمن الصوت للمد أطول من سماعه للزمن الصوت إذا كان يقرأ في التدوير أو في الحد والله أعلم أحكام التدوير حتى لو كانت مراجعة يجب أن يلتزم بها والله أعلم طيب بارك الله فيكم طب هناك سؤال آخر تفضلوا ان كان هناك سؤال تكتبوه الا ما يكون سؤال ا اذكر يعني بعض الامور المتعلقه في الدرس طيب ما الامر الاول الدرس الان عندنا يبدا من الساعه 10 في توقيت مكه المكرمه الى الساعه 11 يقرأ ما زوجي أختي يقرأ ورد قرآن يوم نواة ما ولا يريد تعلم التجويد قولي له أو يعني أرسل لمن يخبره أن أحكام التجويد فرد فعليه أن يتعلم طيب بالنسبة للدرس يبدأ من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادي هل ترون أن يزاد الدرس فيكون على 7 إلى 11.5 هذا الأول الأمر الثاني بعضهم طرح علي يقول لو كان الدرس حتى يعني نقطع وقت أطول يكون بدلا يكون مرة في الأسبوع يكون على مرتين والأمر عندكم طيب لو يبدا الدرس بدري طيب, طيب خلص الاخوات يعني الان نتوقف عن التسجيل تسجيل الصوت يتوقف الان الا اذا يعني راينا أن نمد الوقت